وكل بضعة ضلالة وبعض فما زلنا في الحديث عن أبواب الجنة وذكرنا في الخضة الأخيرة الأدلة الواضحة على أن للجنة أبوابا حقيقية ليست معنوية أو ليست رموزا كما يقوله الملحدون والباطنية هذه من الأدلة على أن الجنة مخلوقة وجاء في أحاديث أخرى ذكر ذكره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 تحت العرش ساجدا ف... فيفتح الله علي من المحامد وحسن الثناء ما لم يفتحه لأحد القبلي ف... فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفى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 والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة وفي رواية ثالثة كما بين مكة وهجر فقال علي القاري في مرقات المفاتيح المصرعين بكسر المين <تصفيق> أي البابين المضروبين على مدخل واحد <تصفيق> ثم قال المصرعان البابان المغلقان على منفذ واحد <تصفيق> وقال النووي رحمه الله هجر هجر بفتح الهائي والجيمي هي مدينة عظيمة هي قاعدة في بلاد البحرين وأما بصرة فبضم الباح وهي مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مرافل هذه المسافة وهي مسافة عظيمة هي المسافة بين المصرعين من مصاريع الباب الواحد من أبواب الجنة والجنة لها ثمانية أبواب كما ذكرنا في القطبة الأخيرة وجاء ذكر مسافة أخرى للباب في حديث خالد ابن عمير العدوي الذي أخرجه مسلم والذي قال فيه خطبنا قبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه وذكره ما ذكر ثم قال وهذا موضع الشاهد ولقد ذكر لنا أن ما بين مصر من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وكضيض من الزحام أي منتزاح الناس من أهل الجنة عليهم فإذا دخل أهل الجنة الجنة بعد أن يمروا من الأبواب فإن الله سبحانه يضحفهم بما جاء ذكره في الأحاديث التالي الحديث الأول الحديث الأول حديث أبي أسماء الرحبية الذي أخرجه مسلم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 قال فما غذاؤهم على إثيها فقال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال اليهودي صدقت فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها.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 أكل زيادة كبد النون هذا من مطف الله عز وجل ومن يعني كرمه سبحانه لعباده وزيادة كبد النون كما قال النووي, النووي النون بنونين الأولى مضمومة وهو الحوت النون أي الحوت وزائدة كبد النون يقال زائدة وزيادة هو شيء واحد وزيادة زيادة كبد أو زائدة النون وطرف الكبد هو أطيبها يعني أطيب شيء في كبد الحوت هذا الطرف منه هذا الطرف منه نعم وفي حديث أنس عند البخاري جاء أو جاءت السائل أنه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وفيه في رواية أنس وأما أول طعام يأكله, الجنة يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وجاءت تسميته في رواية أنس باسمه المعروف الحوت وفي الصحيحين محديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده يعني يقلبها سبحانه بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السطر فإذا صافر العبد وأراد أن يصنع لنفسه طعاما فإنه يقوم بعمل الخبز على النار فيقلبه الله عز وجل يقلب الأرض يتكفأها بيده كما يتكفأ أحدكم خبزاته يوم القيامة كما يكفأ أحدكم خبزاته في السفر نزلا لأهل الجنة آه. فأتى رجل من اليهودي فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم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 إذا مهم ونون قالوا وما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا من زائدة كبد النون أي الخبز قال القسطلاني في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري خبزة بضم الخائئ المعجمة وسكون الموحدة هي وفتح الزاي بعدها بعدها هاء تأنيث هي الطلمة الطلمة بالطاء الطاء المهملة وسكون اللام الطاء مضمومة الطلمة والتي توضع في الملة والملة بفتح المين واللام المشددة وهي الحفرة بعد إيقاظ النار فيها وجاء تفسير معنى الطلمة من كلام الخطابي فيما نقلو العيني في عمضة القاري أنه قال الخبزة الطلمة فالطلمة هي القطعة من الخبز هو عجين يجعل ويوضع في الحفيرة بعد إيقاد النار فيها بعد إيقاد النار فيها تحفر حفرة حفيرة يتظهر حفرة في الأرض ويتوقف فيها النار ثم يسوى أو هذه القبزة التي تسمى بالطلمة عليها هكذا يفعل الله عز بالأرض يوم القيامة وكما قال القسطلاني وحمله بعضهم على ضرب المثل فشبهها بذلك في الاستدارة والبياط والأولى حملوا على الحقيقة أوه. مهما أمكن وقدرة الله صالحة لذلك بل اعتقاد بل اعتقاد كو كونه حقيق حقيقة أبلغ يعني نعتقد هذا على حقيقته أن الله عز وجل يكفأ أو يتكفأ الأرض لو مكنك الخبزة نزلا لأهل الجنة أوه. وقال النوويه اما النون كور حوت باتفاق العلماء اه واما با لام ف ب وبتخفيف اللام با هكذا وميم مرفوعه غير منونه اه وفي معناها اقوال اقوال مضطربه الصحيح منها الذي اختاره من اكترى القاضي أي القاضي عياض احنا مغيره من المحققين انها لفظة اه عبرانية معناها, اه معناها بالعبرانية ثور كما جاء تفسيرها الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثور ونون وكما نعم ذكرنا انه الثورة كما جاء في الرواية السابقة والذي كان يأكل من في الجنة هذا كله على حقيقته يعني يجب ينبغي أو يجب على المسلم أن يستشعر حقيقة حقيقة هذه المعاني حتى يعني يكون عنده اليقين بعظم نعيم الجنة وأنه الحقيقي لا يخطر على قلب بشر يعني ما ذكر ما نتخيل حقيقته نعم أن حقيقته فوق تصورنا الآن ولكن نؤمن نؤمن به وأنه نعيم حقيقي كما جاء فيما ذكرنا هذه معاني تغيب تغيب عن من المسلمين ومن ثم يعني كان الشيطان يزهدهم في الجنة وأعلم رزقني الله وإياك الجنة أن أول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذل على هذا حديث مسلم الذي أخرجه من حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك نعم وهذه الأولية الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أوه. يعني لا يسبقه أحد إلى باب الجنة أوه. وأول من استفتح باب الجنة وأول من, إيه؟ من يدخلها على الاطلاق أوه. من إيه؟ من البشر والجن وجاء في أحاديث أخرى أن أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين كما في الرواية السابقة وهذه الأولية للفقراء المهاجرين كما ذكرت لا تعني أنهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يكونون بعدهم ومن الحديث التي تدل على هذه الأولية للفقراء المهاجرين بأقراج مسلم من حديث عبد الرحمن الحبولي أنه قال سمعت وعبد الله ابن عمر ابن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين وكان عبد الله ابن عمر ابن العاص كما هو معلوم قد ولي على مصر تولى إمارة مصر وكان عبد الرحمن الحبولي من أهل مصر من أصحابه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 فقال أبا عبد الرحمن أي الحب لي وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله من عمر بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إن والله ما نقدر على شيء لا نفقة, لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يصل الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولوا إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا فقالوا فإنا نصدره لا نسأل شيئا نعم واخرج الأصفهاني في كتاب الترغيب والترهيب بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحم الله في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله من عمر بن العاص أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول سلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين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 فنبينها فيما يلي ان شاء الله اه الله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 تزار عنهم أوجه, أوجه أوجه الأذى التي كان التي كان عليها البشر في الدنيا آنهتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة فتح الهوزة الألوة ورشقهم المسك ولكل واحد من منهم زوجتان ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخصوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا طباغد قلوبهم قلب قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية هذه صفة أول زمرة تدخل الجنة وبلا شك يعني يجمع بين هذا وبين الأحاديث السابقة أن هذه الصفة تنطبق على فقراء المهاجرين آه. تنطبق عليش على فقراء المهاجرين وعلى السابقين على وده العموم الذين يسبقون إلى الجنة ومنهم أو على رأسهم فقراء والمهاجرين <تصفيق> ونسألان يجعلنا معهم قال قال ابن الجوزي في مشكلة الصحيحين على صورة القمر ليلة البدر هي على ضوئه ليلة البدر ليلة أربع عشر ليلة أربع وفي تسميتها بذلك قولان ذكرهم ابن القاسم أحدهما لأن القمر فيها يبادر طلوعه الشمس يبادر طلوعا وغروب الشمس فالقمر يبادر للظهور بعد الغروب مباشرة أو قبيل الغروب هذه المبادره منها سمي بالبدر والوجه الثاني لامتلاء القمر امتلاء قمر وحسنه امتلاء قمر وحسنه وكماله فسميت بدره الدراهم بدره امتلاءها اه لامتلاءها فكذا سمي القمر بدرا لما يمتلئ بالبياض والحسن والجمال ويصير بدرا والالوه بفتح الهمزه ويجوز ضمها يقال الالوه والالوه اه وبضم اللام وتجديد الواو هي <تصفيق> العود الذي يبخر به والمجامر جمع مجمرة وهي المدخرة سميت مجمرة لأنها يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور هذا معروف الجمر يوضع في المدخرة ويوضع فوقه البخور حتى تفوح رائحته فأكذا في الجنة ويكون وتكون المجامر الأول من يدخل الجنة الألوة أو الألوة وأخرج الشيخان من طريق أبي حازم من سأل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي سبعون الف. أو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 قال العراقي في كتابه طرح التفريد فبين بهذه الرواية عدد هذه هذه الزمرة التي أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البتل أن عددهم سبعون ألفا أو سبعمائة ألف على الشك وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه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 العدد المذكور في حديث سهل لعله أن يبلغ السبعمائة ألف على شك أبو حزم وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وأما عن صفة الزم... الزم... التي تلي الزمرة الأولى فجاء باينوها في حديث أبي هريرة عند الشيخين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين آلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون نعم ولا يدفلون أمشاطهم الذهب ورشقهم المسل ومجامرهم الالوه وازواجهم انخور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد ارى صوره اديهم ادم 60 ذراعا في السماء زاد مسلم وما في الجنه اعزب وما في تمنيت يا عبد الله أن تكون من الزمرة الأولى وإن لم تكن منها فلتكن من الثانية فعليك أن تعمل لهذا أن تعمل لهذا أو أو الذي هذا الذي يرجى هذا الذي يرجى وعلى تُبذل تُبذل فيه الاعمار نعم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه